يُرْضُونَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُرِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 قد الحق بكلماته ويقطع دابرا الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجريون إذ تستغثون ربكم فاستجاب لكم أن نمدكم بألف من الملائكة. أنم منكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نص إلا من عند الله. يغشيكُنوعاً سأمندًا منه، وينزل عليكم، وينزل عليكم من السماء ما أليطهركم به، ويذهب عنكم رجس الشيطان.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 الَّذِينَ انْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ Faawakum wa ayydekum binasrihi warazakum min al-tibatin agar kum tajkuron. Ya ayuhul-ladinamanulah takhunulillah wa Rasulatukum amanatikum wa antum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 رُقَدَ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ مَا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأُنْظِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ عجارة من السماء حرامي وما كانوا.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 ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولىكهم الخاسرون قل للذين كفروا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 فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُوا وَذْكُرُ اللَّهِ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُوا وَذْكُرُ اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبْ رِيْحُكُمْ وَصْبِرُوا إِنَّ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 كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قومه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 إما تخافن من قوم خيالة فانبث إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا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 وما توفقوا من شيء في سبيل الله وفء إليكم وما توفقوا من شيء في سبيل الله وفء إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله Innuhu al-Sami al-Ghafir, wa innyu ridu ay yhudguk, fa inn hasbak Allah, huwa al-ladhi ayyaduk bil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 وإن يكن منكم ألف وإن يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا قَالَ مَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُونُوا مِمَّا غَلَنْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 سبيل الله والذين أوفوا نصرونا كبعضهم أولياء وبعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وإن استصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مثال قَوْلُ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء